بالله من الشديد my Panie that is إن أوجدوا. and um... لا جناحك كوكو رب الشرح لي صدري رب لي اطل العقده تم أهلي وأجري وأجري ادركت في امري كي نسبح ولقد منلنا عليك مر تلفرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بلا بصير يا موسى ولقد مننا عليك مرات ذهبت وأبكت بي لا تذكر نعدي انكار جمهورية القصة العربية والمقيم بالسمب القبرى مركز زبطة الغربية اما الازاع الصوتية والانارة القاربائية لصاحب ايمن يوسف الحلمشة تلفون المنزل تمانية وتسعين خمسة وثلاثين ثلاثة وستة الحديثة الاصحابي اولاد ظهر بكفر كتاب